لا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين إلهنا مولانا سيدنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك ولا عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك إلا كنا من الظالمين سبحان من يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل سبحان من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفّس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحين اللهم ياذ الجلال والإكرام وافق إمامنا بتوف وأيده بتأييدك اللهم وزه خيرا على ما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه